ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المش آمَنُوا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ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 أنتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون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 أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ تنظرون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا لا كنتم غير مدينين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 فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لَهُ حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم